الف ل م الكتاب مبين انا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 اَبَتِ انّي رأيت 11 كوكبا اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 إذ قالوا ليوسف واقوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يُوسُفَ يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإن له لناصحون أرسلهم على غد يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب عَنْهُ عنه غافلون قال إني لا أُنِّي أَن تَذْهَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئبُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئبُ وَأَن تُم عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ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 jah أباهم عشاء يبكون buك jah u abahung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 ولقد همت به وهم بها لولا امر ابرهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين انه من عبادنا المخلصين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 ما هذا بشراً؟ ما هذا بشراً؟ إن هذا إلا ملك كريم. إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم تُنني فيه. ولقد راوته عن نفسه فاستعصى ولإن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين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 أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي.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 أَمِنَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتهمها سميتهمها أنتم وأباؤكم ما ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه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 وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى مسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات سمان في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضرو وأخرى بسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أؤتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيده النعيم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 وقال الملك أؤتوني به الصخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي وكذلك مكننا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم, لعلهم يعرفونها إذا انقلبون إلى أهلهم إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلِ مَعَنَا فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَا نَجَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ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 لا تؤن موثقا من الله لتأنني به لتأنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتواه موثقهم قال الله على ما نقولك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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا إلا حاجة في نفس عقوبة قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قالوا وأقبلوا عليهم ما لا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارحين قالوا فما جزاء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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباؤكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حت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 لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما سنا واهلنا الدر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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم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 من بعد بَعْدِ أَنْ الشيطان الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدنيا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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من شاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.